وَجَعَلَ لِّلَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا لَهَا بُرْزَخًا رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ نَلْزَمُهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا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 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فِيهَا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.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 لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محضورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً.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 يَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرّبْ بِهِ رَحْمَتَكَ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا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 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْ لَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ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 يَسْهَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَادْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْفِرُونَ إِلَيْهِ ذَنْبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هُوَ أَحْسَنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ ينزغ بينهم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 وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنَّ من قَرْيَةً مِّنَ النَّاحِيَةِ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا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 قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتني لا يوم القيامه لان اخرتني لا يوم القيامه لا احتركن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فانجهم ما جزاؤكم جزاء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 من يخسف, بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً من يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدو لكم وكيلا أما منتم من يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدو لكم وكيلا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 لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأدقناك ضعف الحياة وضعف المهات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإذن لأدقناك قليلا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 رائكه يمشون مطمئنين يمشون مطمئنين لما نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا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 نُمُكِّنُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا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 اِذَ لَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْيَمِّ فَاقِرَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورَا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 يُونُ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ